سنفعل ان شاء الله مع الزوايا في صوره المنصف فيه احنا بنقوي في جزء عامله ان الصوره المنقيه اي فهم الصوره المنقيه والصوره الذبيه الصوره المنقيه يغلب عليها جانب التوحيد توحيدا التوحيد يظهر عليها السجن والمواعظ فيك الجنه والنار كانت فقط ايه؟ فقط احتاج تهييج القلوب وتعليق قلوب بالنعزة والتنذية كانت معنى استقرار المسلمين وإطمارة الدولة بدأت تنزل الحدود والشرائع وإذا تمام؟ صورة الوقت فيها صورة مدنية صورة المنين. قال الله سبحانه وتعالى هتعرفوا ايه الصوره ولي للضالسين ولي الوي هو العذاب والهلاك في جهنم عياذا بالله شديد الحر بعيد الطاع تستغيث منه اولياء جنه اعوذ بالله من ويل للمضطفين التنصيف هو ان يخص له في, في بعض الناس بعض العين يستفيد هذا الكانفلت <تضحك> بيحط فيه نص واحده هي فيه فيها واحده اساس في حصل موجود ليه مفيش أو او لا الكانفلت فيها مشكله طوق شويه ممكن فيها رساله تقول كيلو، لو ادي شويه هذا هذا يقع فيه هذا الويل دمو. اذا صوره الاخيره ليله حين وان انقصوا ان لا تبخس الناس اشياءهم. يبقى يسترسون الناس سنينك ويبقصون الوزنان من, من يوزنك وهي او ملوك اصل خط طول وان كان ده قرنته خط طوله ان ملوكي اللوطي الصلاه ده هو لو زيها ايه ملوكي الصلاه ده لو اللي ياتي اسم ياتي نسه that Nabi Allah or Nabi Allah الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الذي عمل حيث لسانه ويرش في وزنه الا يغض عنه العذر ليوم عظيم انظر الى هذا الوصف هذا الوصف حتى يدخل الخوف في قلب فاعله وقم مثلا الله يا رب، كل ما هو سويه كذا صح؟ ممكن يقول في الصناعات يكشي أدوستان الكرينات وشتغل الظهر بوازن ويقوله قطعه وطبع في ناس تغيره عشان تجوفه من شاء الله يسلط ويقوله عشان ليس عشان تغيره وعشان الله you go السجين وما ادراك ما السجين كتاب مظلوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما تكذب به الا كل معتد هذه اخر هزم فقط منه